Thank you.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 فكم يبدو إذا مزجت ناجم ولولا شدها ما احتديت لحاليا ولولا سنها ما تصورها الوهم ذكرت من حي أسبح أهلها نجاوة فلا عارون منك فضلان بفضل المتاني منك فضلان بفضل المتاني الله يا سيدي بالإمام الختام المقدم بالإمام الختام المقدم أكرف الرسل قاص ودان Jawab al rosyid, kasih Allah. Yes, He did. فصيح بحب اعجن لو وزننا فصيح بحب اعجن كذبادنا That's amazing. Shajani Allah Allah Yes, hey, yes.